وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَتَندَمُ مَن نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْ يُبَانُ بِكُم جَنبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُم فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ وَيُرِقَاكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبْوِيًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ضَلّ نَ حُم عَلَا كَثِيرٌ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَضِيلَا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَنْأَىٰ عَن رَّأْيِهِمْ تَرَى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَالِيلًا وَلَمْ لَأَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ قليلًا إِذًا لَأَذُقَنَّكَ ضِعْفًا فَالْحَيَاةُ وَضْعٌ فَمَمَاتٌ فَمَلَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا